هل عليكم؟ ممكن يدور يا جماعة شوية؟ ممكن يدور شوية؟ انا نتكلم المرة اللي فاتت وقالنا ان احنا بنتكلم عن الدين ايه؟ قلنا بعد كده ان هو دي ان اي هو جيناتك ماتيريال هو اللي بيحمل جيناتك ماتيريال قلنا ان هو بيحمل جيناتك ماتيريال يعني فيه الجينز اللي هي بتنقل الصفات الوراثيه من جيل لجيل تمام وقلنا الدي ان ده هو اللي فيه الجينز الجين دي بعد كده بتعبر عندي في صوره ستراكشر وفانكشن صورة ووظيفه بعد ما بيتحول لإيه؟ لبروتين فقالنا ان انا عندي حاجة اسمها Central Dogment Central Dogment ده عبارة عن Sequence بتاع DNA ازاي الجين او المسج الموجودة في ال DNA ايه كتتحولي بعد كده ال Action Action ازاي؟ يا اما حاجة بتدخل في Frustraction تتكوين الخلية يا اما Function في وظيفة اللي ايه للخلية فهو ده اللي بقول عليه Action يبقى الجين ده عبارة عن Sequence من البيز زي ما احنا عارفين الجين عبارة عن ايه جماعة؟ Sequence من البيز تمام؟ فعلا. الجين ده المفروض انها بتحولي للاكشن يبقى دي الماسج بتاعتي من اللي شايلها ال دي ان ايه بتترجم بعد كده للاكشن او فانشن اللي هو مين البروتين قلنا الحقائق دي اسمها سنترال دوغم بمعنى ان انا عندي دي ان ايه المفروض بيحول البروتين بس قلنا ان فيه ترانزيشن استايك في حاجه في النص بتحصل ان انا عندي دي ان ايه متركز موجود فين في نيوكليوس وعمليه التنفس البروتين بتبقى موجوده في زولت منطقه اسمها سوب فقلنا ان الدي ان ايه ما بيقدرش يعمل بنتريشن من ميمبرين ما بيقدرش يطلع من ايه من النيوكلياس فلازم حد يساعده عشان ينتقل من النيوكلياس ويروح فين رايبوسوم تمام مين اللي بيساعده الار ان ايه ياخد كابي من الجينز اللي عندي اللي انا محتاجه اعمله ترانسليشن ونقله يطلع من النيوكلياس يروح بيها فين السيتوبلازم عشان يروح السايت بتاع اساس بتاع البروتين اللي هو اسمه ايه؟ رأيك والصورة كلام كده واضح؟ ثاني بقول إن في حاجة عندي اسمها الـ Central Dogma قلنا عليها المرة لكادر فبقول إن الدين إيه يا جماعة؟ ده الدين إيه ده هو اللي شايل الجين الجين ده وظيفته إيه هو ده هو ده اللي بينقل الصفات الوراثية هو ده اللي شايل السفة إنه تتنقل السفة تتتنقل في صورة إيه؟ في صورة Straction أو Function في صورة حاجة تركيبية شكلية لقامة في صورة إيه؟ وظيفة تمام؟ فبقول إنه هو عشان كده بقول ان اديني ان ايه ده ماتش رساله الرساله دي المفروض تتترجم لبرودكت تمام البرودكت ده عنده اكشن عنده اكشن بيعمله يا اما الاكشن ده بيكون حاجه استراكشن يا اما بيكون ايه في فانكشن فبقول ده اللي هو مين بالنسبه لي البروتين البروتين ده ممكن يكون انزايم ممكن يكون هرمون ممكن يكون بروتين المكونات الرئيسيه بتاع الجسم ايا كان اوكي طيب فأنا بقول الدي إن, ان ايه عشان يتحول لاكشن معايا هو مشكلته إن هو موجود فين؟ هو, هو المركز الرئيسي بتاعيه بتاع الخلية بس ليه وظيفة مهمه جدا انه هو اللي بيعملي كونترول النيتابوليك باسوائي برغم انه هو موجود سابق كونستانت وستابل في جزء معين من الجسم اللي هو نيوكلياس إلا انه هو, هو موجود في نيوكليس يقدر يتحكم في كل الميتابوليك باسوائي اللي موجودة في الجسم ازاي؟ انا قلت دلوقتي ان الدي ايه ده؟ بيترجم لاكشن الاكشن ده اللي هو مين؟ بروتين طب فور من البروتين ده عندي مين الانزايم طب مش دي هي المسؤوله عن تعمل لي لكل الميتابوليك جوه الجسم كل العمليات اللي الجسم تحتاج مين انزايم يبقى الدي ان نفسه هو اللي بيحمل الجين اللي يقدر يتحكم في كل حاجه بتحصل جوه الجسم ولا لا تمام بس مع العلم ما بيتحركش من مكانه هو قاعد مكانه في النيوكليوس بيقدر يوجه كل الميتابوليك باسويط طب بقول ان الدي ان اي اه هو بيحمل جيناتك ماتيريالز بس هو عنده مشكله ما بيقدرش يعمل نيوكريشن نيوكليير ميمبرين هو موجود قاعد في النيوكلياس وما بيقدرش يطلع من بره تمام وانا عندي مشكله ان انا عندي عشان يحصل سينثس للبروتين بتحصل في منطقه اسمها الريبوسوم تمام موجوده فين في السيتوبلازم اتفقنا كده طيب لازم الدي ان ايه ده يطلع ويتحرك ويروح فين الريبوسوم لا هو ما بيقدرش يطلع فبالتالي في حاجه اسمها ترانزيشن ستيج حلقه وصل هي اللي بتتولى المهمه دي اللي هي مين الار ان ايه عند الدي ان ايه الجين اللي انا محتاج اعمله ترانسليشن اللي موجود في الدي ان ايه بيبدا يتنسخ في صوره ثانيه اسمها ايه ار ان ايه لا وثوان دي اه داتي الصفحه دي المفروض الجينز الموجوده على الدي ان ايه دي هتتحول لاكشن يبقى لازم الدي ان ايه يطلع يبقى فين السايتوبلازم فقولنا ان انا محتاجه خطوه وسطيه بيساعدها الار ان ايه عن طريق ان بتحصل عملية اسمها ترانسكريبشن نسخ الداتا اللي موجوده على الدي ان ايه او المسج على الدي ان ايه محتاجها انا محتاجاها لبروتين هتتنسخ لمين ار ان ايه والار ان ايه ده هو اللي بيعمل الترنشن ويروح الريبوسوم ويطلع لي مين بروتين تمام كده معايا العمليه بقى عملية مرة قبل ما يحصل لازم يحصل ايه الدي ان لازم يتضاعف عشان يقسم بين ايه؟ بين عندي الدي حصل وأصبح عندي ان انا محتاجة ان ده يتحول لأكشن. تمام عشان يتحول لاكشن يبقى لازم يطلع منين من, ايه؟ من اسمها ايه بعرف الترانسيكريبشن بقول علينا ايه بقول اني RNA molecules are produced by coming the part of nucleotide sequence of DNA into complementary sequence in RNA بمعنى ان انا كده عندي ادي الDNA بتاعي تمام الDNA اذا موجود في في نيوكيس تمام المفروض يحصل له عملية ترانس احصل عملية ترانسكريبشن ازاي؟ بس انا هقولها بخطوة بخ... تانية عشان على تانية ان انا عندي 3 داش 5 داش دا كده هستخدم كتمبلت التمبلت اي منين يا جماعة؟ من ايه؟ تمام؟ عليه بعملية ترانسكريبشن برودكت بتاعي الار ان اي كنا خدنا المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم على الدي ان اي الار والدي ان قلنا الار ان في ال دي ان ايه؟ اولا ان هو سينجل ستراند حاجة الثانيه ان هو بيحتوي على رايبوز شجر نستيد اوف ديوكسي رايبوز شوغر لو بيحتوي على يوراسيل نستيد اوف سايمنين طيب يبقى انا المفروض دلوقتي زي ما عملت في الريفيكيشن لو عندي اي جي سي تي اي جي سي يبقى المفروض عندي ايه؟ يبقى قدامي تي يو عندي يو رسين فيد او سي عندي جي با قدامها سي عندي سي با قدامها جي عندي سي با قدامها اي عندي اي با قدامها يو عندي جي با قدامها سي عندي سي با قدامها جي تمام لما اتكلمنا عن ال دي ان قلنا ان عمليه الريبلكيشن دي بروسس وده عباره عن الكوليك رياكشن عمليه بناء بتحصل يبقى انا محتاجه مجموعه من انزيمات ايه يساعدني فكنا بنقول ان انا عندي كذا اندي يساعدني زي اول واحد قلنا هلي كيز هو بيعملي separation طب انا هنا عشان اشتغل محتاجه سيباريشن اه طبعا محتاجه انا قدامي دول ايه double <تصفيق> ستراند. <تصفيق> <تصفيق> مش لازم اكسر دين ايه الاول عشان اخده template صح؟ يبقى انا محتاج اندي طبعا هلي كيز عشان اعمل تكسير لل double strand بتعاميه ايه طيب انا برده قلنا في عمليه بعد ما كسرت احتجت حاجه ما ايه سايد ستراندنج بايندينج بروتين ده عشان يضمن لي انه ما يرجعوش ثاني ايه وندنج تمام طيب لما بدات اضيف بقى بعد ما فصلته بدات اضيف النيوكليوتيد بتاعتي كان مين اللي بيضيف لي الدي ان عشان كنت ببني ايه دي انيه. انا هنا ببني ايه ار ان ايه انا محتاجه ار ان ايه <متحدث> يبقى احنا كده زي ما اتكلمنا في عمليه الترانسكريب نفس الكلام الترانسكريبشن لازم يكون عندي حاجه اسئله لازم افهمها اولا البرودكت بتاعي عباره عن ار ان اي يبقى الانزايم المفروض هيعمل يعملي اديشن هو R ان اي نوبريز عندي الار ان ده سنجل ستراند و ان دبل ستراند عشان استخدم الدي ان واحد منه واستخدمه لازم اعمل separation. للدبل سترايند، اعملي سيبريشن احنا واخدينها المره اللي فاتت بمين عشان يعملوا مع بعضهم لازم كده يبقى ده دي ديفرنس DNA and RNA بقول ان ال -RNA في ان ال R بيكون A ذا بقول ان عندي already know that DNA the post of the cell. DNA هو اللي هو المسؤول عن كل العمليات اللي في الخلية. How can it do that when it's stuck inside the nucleus؟ إزاي ده بيحصل برغم إن هو مقليد داخل دي الكلام اللي احنا قلناه بقى ان فيه DNA بيبعت message, بيبعت سبيشال from inside nucleus to cytoplasm بيبعتها من خلال عملية عندي اسمها عملية مين؟ Transcription وايه هي عملية بقول ان انا عندي DNA يتحول الى RNA والRNA penetrate membrane سهل يتحرك من مين؟ نيوكليوس ويعدي من ميمبرين عشان يروح مين؟ الريبوسوم بعد كده المسج اللي هي الموفود بتاعت الدي ان ايه اللي محملها مين؟ اللي شايلها الار ان ايه هيبدا ان هو ينفذ الاستراكشر التعليمات اللي خدها من الدي ان ايه ويبدا يعمل سينس للسبسيفيك بروتين من خلال عملية ترانزليشن تمام يبقى انا كده قدرت ان انا التعليمات بتاع دي بتاعت بتاع الدي ان ايه انقلها اوتسايد ذا سيل ولا لا تمام وزي ما انا قلت دلوقتي إن عملية transcription اللي بتحصل على مالتي steps تحصل على كذا خطوة اللي أوليني لازم يحصل separation الDNA عن طريق إنزيم الهيليكيز بمساعدة single stranded binding protein بعد كده قلنا اي addition هتحصل إن يجون هتكون من خلال الRNA polymerase تمام قبل ما أتكلم عن عملية transcription details في حاجة مهمة جدا لازم نعرفها بقولت طبعا دي الحاجات اللي إحنا قلناها كده ايه راس بين ال R N A لا، R عندي ثلاث R N عندي منه تمام؟ R N عندي منه R N R N R R M R T انا دلوقتي قلنا ان انا بتحصل عندي ان الار ان اي ده بينتج منين من الدي ان اي الدي ان اي بستخدمه كاتمبلت ويديني من ار ان اي طب ازاي بمساعده انزيم الار ان اي بولوميراز لان عندي منه ثلاث انواع ار ان اي بولوميراز 1 بالنسبه للبروكاريت هو ما فيش غير ار ان اي بولوميراز واحد بس وقلنا طبعا الـ Precarat أمرها مختلف شوية لأن الـ Cell صغالية قوي فانكشن بتاع الخالية قليلة فمش محتاجة سبيسيفيكيشن فبالتالي الـ RNA-Pnomerase بتاعها ممكن يبني لأي نوع من التالي لكن انا عندي في الـ e تمام دي طبعا متقدمة فالأمر مختلف شوية ان انا عندي 3 types of RNA-Pnomerase عندي RNA-Pnomerase 1 الـ RNA-Pnomerase 1 ده ده بيبني لي بري ررنة بري يعني ايه يعني أنه Functional لسه ما عندوش القدرة ان يشتغل لازم بيحصل له موديفكيشن عشان يقوم بالفانكشن بتاعه. تاني ما بلاقي كلمة 3 او فريكيشن دي معناها ان هو لسه مش ماتيور لسه مش ناضج ان هو يقوم بالفانكشن بتاعه فهو يعتبر النعم فانكشن لازم بعمل فيه بعض الموديفكيشن بعض التغييرات عشان يحول له ماتيور فورم لحد ناضج يقدر يشتغل تمام؟ عندي الRNA بوليميريز 2 فبيعمل سينثسايز للبرين لبري MRNA ان اي ماسنجر ار تمام عندي ار ان اي بوليميريز 3 ده بيعمل سينثسايز لمين للبري ترانسفير RNA يبقى أنا كده قلنا عندي ثلاث أنواع من الRNA اللي هم الار ار ان اي الريبوسومال ار ان اي ماسنجر ار ترانسفير RNA وقلنا كل واحد منهم بينتج من الدي ان حسب بالإنزيم اللي بستخدمه وقتها لو أنا شغال على rna polymerase 1 يبقى الـ product بتاعه يكون من pre r r ان لو أنا شغال على rna polymerase 2 يبقى الـ product بتاعي pre m r n لو أنا شغال على rna polymerase 3 يبقى الـ product بتاعي pre t r n a. تمام؟ والاتفاقنا إننا products كلهم بعد عمل بعد العملية بتاعة transcription يبقى كلهم pre transcripts immature non-functional. كلهم نفس المسمى إذا بيكارسور أو إماتيور أو, المتصفح أو المتصفح. لازم يحصل الموديفكيشن عشان يبقى إيه ماتيور ويقدر يكملي الفروسات بتاعتمين ترانسليشن عشان كده بعمل بعد عملية ترانسيكريبشن بعمل, بعمل عملية اسمها بوز ترانسيكريبشنال بروسيس أنا الأول بعمل ترانسيكريبشن تمام الترانسيكريبشن دي بتدينيه immature الطيب 6 على المفروض بعد كده بعمل transcriptional process عشان نحصل على ايه الماتيور اوكي؟ اللي هو بنسباني functional RNA معي يا جماعة متفيل لحد كده؟ اتعطي عمليم زي ما قلنا احنا قلنا replication صفات مهمة جدا هي ايه؟ ميه accurate with لازم بتكون سريعه عشان قبل السيل ديفيجن ما تحصل لازم يكون الريبلكيشن حصل حاجة الثانيه قلنا انها دقيقه جدا ليه قلنا لان انا عندي بيهيفير فظيع للدي ان ايه اللي هو ايه عمليه البروف ريدين فاكرين لما كنا بنقول ان هو بيضيف وبعدين بيرجع تاني بالعكس يقرا لو في ايرور يبدا يعمله له عشان كده بقول عليه انه هو ايه اكيوريت دقيق تمام عمليه بقى ترانسكريبشن بقول عليه انها هايلي سبيسيفيك وسلكتيف يعني ايه هايلي سبيسيفيك وسليكتيف احنا اتفقنا ان الدي ان ايه ده هيوج جزيء كبير جدا مليون اوف بيس هل يعقل ان انا اعمل ترانسكريبشن للمليون لا هو جزء معين اللي فيه دي عندي نوع معين من البروتين في نقص عندي انا محتاجاه مش هبيستال عملية الترانسكريبشن هتحصل للجزء بس بتاع الجين اللي يديني البرودكت ده ولا لا تمام تاني بقول ان عملت ترانسكريبشن دي هاي specific and selective يعني متخصصه قوي وسلكتيف اختيارية يعني هي مش لما بتبدا بتاخد الدي ان اي من أول الخط لاخر الخط لا هي بتاخد الجزء اللي انا محتاجه انتج بيه البروتين اللي عندي في ديفيشينسي فور اكزامبل زي ما قولنا المره اللي فاتت لو واحد عنده مشكله في البلد جلوكوز سكر البлад جلوكوز السكر بتاعه ايه عالي يبقى محتاج هرمون ايه الانسولين عشان يعمل ايه الديبريشن يقلل نسبة البلازما جلوكوز ليفل الانسولين ده هو ايه عباره عن كل بيبتيد عباره عن بروتين فبالتالي يبقى انا محتاجه الجين بس اللي بيديني مين بيديني البيبتيد اللي هي بتكوني الانسولين تمام يبقى انا مش هعمل عمليه ترانسكريبشن غير للجزء بس اللي انا محتاجاه ينتجلي لي مين الانسولين تمام عشان كده بقول ان هي ايه سبيسيفيك وسليكت تمام عمليه التحديد دي او عمليه تحديد انا هبدا منين وانتهي فين اللي بيحدد لي الار ان ايه بولوميريز الار ان ايه هو اللي عنده المسج عارف الديفيشنس في الجسم ده ناقص في ايه فبالتالي عارف مكان الجين بتاعه بعلم انا هبدا هنا وهنتهي هنا دي نقطه البدايه اللي ستارت بوينت بتاعتي ودي الاند بوينت بتاعتي انا مش ماشي وخلاص لا انا محدد لنفسي نمبر of بيس ما حدده نفسه طول معين وشتغل عليه وليكن 160 بيز، 200 بيز، 500 بيز حسب هذا الفلو دك اللي أنا محتاجه إيه؟ يبقى هابدأ عند الجين اللي أنا محتاجه أعمله ترانسليشن وانتهي عند الجين دك مكملش تمام كده معي يا جماعة؟ يبقى هو اللي بيحدد الستارت بوينت وبيحدد وبيحدد لي مين؟ الاند بويت تمام؟ أنا زي ما اتفقت معاكم أن أنا عندي الثلاثة أنواع من الـ الاولاني الأوليني الـ RNA. الـ RNA التالي transfer RNA التالي ribosomal RNA لأوا أن الـ RNA ده الـ بتاعته هو مسؤول إن هو اللي بينقلي genetic انفورميشن من الـ DNA. تمام؟ ويوضيها لي فين؟ cytoplasm عشان اترجم المسج بتاعتي لـ او أو تمام؟ نسبته قد ايه الmRNA ده جوه الجسم نسبته 5% نسبته كام 5% من التوتال RNA اللي موجود الميساجر RNA نسبته 5% من التوتال RNA وهو ده التمبلت هو ده اللي بيستخدم الDNA كتمبلت عشان ينتج لي mRNA اللي بعد كده بيروح لفين للرايبوسوم ويدخل الرايبوسوم وهو ده الرايبوسوم يحوله لي الايه يقراه ويحوله لايه البروتين معني البروتين عباره عن ايه يا جماعه سيكونس من ايه من امينو اسيد يبقى هو هي لي البيز اللي موجوده على ام ار ان اي ويضيف لي أسد المناسب ليها تمام فبالتالي هيحط لي امينو اسيد سيكونس يبقى كده انا طلعت مين الببتيد بتاعتي اللي هي البروتين تمام طيب النوع الثاني اللي هو ترانسفير ار ان من اسمه ترانسفير يعني ايه بينقل بينقل ايه إيه؟ اللي هيشوف الام ار ان ايه الام ار ان ايه دي زي ان ايه كده عباره عن sequence اوف بيس تمام الام ار ان ايه عباره عن ايه يا جماعه اوف هيشوف انا عندي طبعا برضو مش, مش كده انا عندي حاجة مع code عندي حاجة مع كود. الكود ده اللي هو عبارة عن 3 الكود ده بعبار عن ثري بيز فانو عندي الامر ان ايه مثلا اول ثلاثة بيز دول بالنسبة لي كود نمبر ون الثلاثة اللي بعضوهم كود نمبر وثلاثة اللي بعدهم كود نمبر ثري تمام؟ في حاجة بقى اسمها الكود انجماد هناخذها بعد كده لما ندخل على ترانسلاشن كل كود من دول بيترجم لأمين واسد معين كل كود من دول بيترجم لمين؟ لأومينو أسد معين، طيب والأمة أرن يدعى على الجوة على الجوة يقصون دلوقتي اش نبتج تمام مين اللي بنقل له الأومينو أسد المناسب لي الترانسفير أرن عن طريق الترانسفير أرن ايه ده هي برضو بيزس فيه أبارع بسنية أنتي خوده تمام على دلوقتي المفروض الأمة أرن ايه جايب الماسج بتاعته من نيوكليس وطالع من النيوكليس طلع في صوره بري ام ار ان ايه حصل له بوست ترانسكريبشنال بروسيس وتحاول لماتور ام ار ان ايه هيروح فين على هيدخل في اوضه في السيتوبلازم اسمها ايه ريبوسوم تمام هيدخل الرايبوسوم زي ما قلنا هو عباره عن سيكونس من البيز الام ار ان ايه ده اللي نتج عباره عن سيكونس من ايه من بيز كل ثلاثة بيز بسميهم ايه كودو تمام الكود ده بيتقري عن طريق حاجة اسمها أنتي كودون موجودة فين في تي ار ان ايه والتي ار ان ده عباره عن ايه برده سيكونس من بيس تمام فكل ام ار ان ايه هيبقى لي ايه الكود بتاعها بقى لي أنتي كودون يجي الانتي كودون بتاع تي ار ان ايه جاي لي وشايل معاه الامينو اسيد بتاعه اه يا جماعة؟ يبقى شايل ايه الامينو اسيد يبقى أنا تركيبت الكود ده الايه لا امينو اسيد يجي عندي كود تاني يجي بعد كده مين يتعرف عليه الانتيكودون بتاع مين تي ار ان ايه والتي ار ان ده شايل مين معاه الامينو أسد. يبقى انا كده كل كود كود عندي اتحول لايه لامينو اسيد هيبقى عندي سيكونس من امينو اسيد يديني في النهايه ايه الببتيد اللي هي البروتين تمام يبقى انا التي ار ان ايه بالنسبه لي ده بيستخدم الار ان ايه ماسج الهيلية جيالي من الـ mRNA أعطوه لـ construct بروتين عشان يديني الـ protein in cyto-blast ونسبته قدأت تـ RNA 80% لازال يتحركوا في روح ميدي فلازل ينسبته تبقى عالي عند ريبوسوم الـ RNA احنا اتفقنا أن الـ protein بتحصل فين؟ في الـ cyto-blast في حتة اسمه ريبوسوم الـ ده مكون تلسينه عبارة عن بروتين والجزء منه التاني 15% منه عباره سوري الجزء التالت التاني عباره عن ايه رايبوسومال ار يعني رايبوسومال ار ان ايه ده هو المكون الرئيسي بتاع الرايبوسوم اللي هو بيحصل جين سايز لمين للبروتين يبقى الام ار ان ايه ده اللي شايل المسج التي ار ان ايه اللي بيترجم لي المسج عشان بيجيب لي الامينو اسيد الرايبوسومال ار ان ايه ده من المكونات الرئيسيه بتاعت مين رايبوسوم الرايبوسوم دي عباره عن ريبوسوم الر ان ايه و بروتين تمام ريبوسوم عباره عن ريبوسوم الر ان ايه و يا جماعه بروتين تمام يبقى تاني زي ما قلنا اول حاجه الماسنجر ر ان ايه بيثبتوا في خمسه من التوتال سيلار ر ان ايه بقول الفانكشن بتاعته ان هو اللي بيشل جناتك ماتيرل من ال دي ان ايه الموجوده في النيوكليت وين انهارل في السيتوبرز يروح عنده اسمها ريبوسوم ويشتغل كتن عشان تعشني ترجم للمين لبروتين. حاجة تانية عن ريبوسوم الRNA بقول ريبوسوم الRNA ده N A النسبة توتال بتاعته كم؟ 15% في المية وبقول الفانج شو بتاعه إنه أصلاً بقول العبارة ريبوسوم ده عبارة عن R ومعاه 82 ومعه اثنين وثمانين different types of protein. يبقى ريبوسوم عبارة عن بروتين و تمام؟ ني دي عادات البروتين الموجوده في قد 82 different types of protein تمام معايا يا معا؟ بقول ان في الكاريت في عندي اربع انواع من الار في واحد بسميه 5 s حسب طوله حسب الطول بتاع الار عندي different types of ار عندي واحد 5 s يعني 5 سابيون عندي واحد 5.8 سابيون عندي واحد 18 سابيولت عندي 21 سابيولت يبقى انا عندي different types من الرن ايه دي حسب ايه؟ حسب طوله قد ايه اللمت بتاعي قد ايه تمام؟ ده قدامي هون ريكوسوم هناخده تانية قدام بس ده ريكوسوم بتاعي زي ما احنا شايفين المفروض بده تخلو هنا مين؟ المفروض المرن ايه المفروض المرن ايه دي فيها اول حاجة منها عبارة عن سري بازيس بسميها كود مين يرا قدامها؟ الانتيكوضو اللي هو بتاع مين بتاع TRNA وش هاي المين الامين واسد المناسب. تمام؟ طيب الريبوسوم دي اصلا مكونة من ايه؟ من large sapionate و small الريبوسوم دي 82 82 different protein plus RRNA اللي بعد كده بقى هو اهم واحد عندي هو transfer RNA زي ما هو transfer RNA بنسبته كام؟ 80% من التوتال r إني اللي موجودة فيه في في الخلية. اللي بتاع r إني بتاعتي عندي الـ ستريت. معايا خيط معايا عندي نفس الكلام عبارة عن ستراند. التي بقى فيه حاجة مهلوسة. وزي ما انتو شايفين هو برضو بدايته اهي ثري داش و ايه ثايد داش لكن بعد ما بينتك هو بينتك في صوره طبعا ستريت كلهم بيستنتبهوا في صوره ستريت وكل واحد بيعمل مديفيكيشن لنفسه حتى بالفنكشن اللي هيقوم بيها عشان يتحول من immature او precursor يتحول الى ايه الى mature ال تي ار ان ايه من ضمن مديفيكيشن اللي بتحصل له إن هو بيبقى بشكل لوبينغ في لوب هنا اه و لوب هنا زي ما احنا شايفين بس بدايته 5 داش 3 داش تمام؟ لقوا عند 3 داش ده اللي بيحصل عنده مش احنا اتفقنا انا عندي إني ايه. تمام؟ في كود والكود ده ليه أنتي كودن. تمام؟ اتعرفوا على بعض الكود مع مين؟ مع الانتي كودن ولما اجي عند 3 داش هلاقي ان هو قريضي بيحتوي على إيه؟ اللي المناسب تمام؟ انا عندي على 3 داش هنا التي مرتبط بمين الامينو اسيد تمام فيها مشكلة دي طب يبقى زي ما اتفقنا ان انا عندي الامينو اسيد زي ما قلنا ان هو يحتوي على التولوبس بقول عليه الديلو والتيلو ارجع ثاني للصوره هلاقي ان انا عندي تيلو وديلو التيلو ودي لو. التي دول ده واحد منهم بسميه ديلو لو ربطين هلاقي فين في بيز اللي اسمها ايه دي. هنا لو بصيت هلاقي بيز اسمه ايه تي طب هو TRNA أصلاً. تي ار ان ايه يبقى تي تي التي ار مش ده ار ان هو الار ان ايه بيبقى تي لا احنا ان يرثين الاستيدوكسين هي دي الموديفيكيشن اللي بتحصله له هو بيكون بيحتوي بعد الموديفيكيشن على انيوشوال بيس بيس مش طبيعي انها تكون موجودة فيه تمام فانا عندي هنا الساينين ده مش طبيعي ان تكون موجودة عشان كده بسميه ايه تيلو بلاقي هنا بيس اسمها دي انا ما عنديش بيس اسمها دي اصلا دي برضو انيجوال البيز بيتغيره معتاده ان انا اشوفها في ار عشان كده ده بسميه دي لوب تمام وده بسميه كود اللوب عشان ده في الانتي كود اللي هيتعرف على مين على الكود اللي موجود فين في ام ار ان اي اتفضلي هو هو بياخد الشكل ده بعد ما يحصل الموديفيكيشن تمام هناخدها بعد كده الموديفيكيشن بتحصل ازاي هو اللي بيعمل المودي... هو بيعمل نفس الموديفيكيشن عشان يقدر يقوم بالفانكشن بتاعه تمام؟ عشان هو لو ستريت هيكون الأنتي كودون إذا كنت عرف عكوضة هيشل الأمينوأسد إذا من إيجهولي فده بيساعده ان هو يعني ترانسفير لي مين للأمينوأسد تمام؟ يبقى احنا دلوقتي يا جماعة عدنا تي ار إيه اللي ستركشة بتاعك كمبلكسد شوية كمبلكسد إذا؟ إن انا داي ما قلنا إن انا عندي في ستري داش عندي الأمينوأسد أكتبته عندي مكان بيستقبلي مين الأمينوأسد طيب، عندي من تحت كده عندي حاجة اسمها Anti-Codon Loop دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن C Basis بتعمل Binding مع الكودن اللي موجود فين في المرنين عندي ايه كمان؟ عندي D Loop و Loop دي بتحتوي على Unusual Basis ال Unusual Basis اللي هي الهيدرون يوراسيل بديها رمز D والريبوسايميدين بديها رمز T تمام؟ دي طبعا بازل انا مش بطهيش لا في ال DMA ولا في الاستراكش بتاع الرنين عشان كده بقول عليها ان هي Unusual من مين هيت بيها بس ال ار ان تمام كده يبقى انا دلوقتي اتكلمنا ان انا عندي ثلاث انواع من الار ار اللي هو وده بيكون 15% من التوتال ار ان في الخلية فانكشن بتاعته ايه اللي هو المكون الرئيسي للريبوسوم ومعاه 82 ديفرنت of protein عندي نوع الثاني اللي هو ال ار ان بقول ده هو ده اللي بيستخدم ال دي ان اي ويبدا ينقل المسج بتاعه ال دي ان عشان يقدر يعمل من من, من يروح فين سايتو بلان عشان بعد كده يتنقل للرايبوسوم ويشتغل ويطلع لي مين برودكت هو مين البروتين طب هو بيدخل الـ الـ ما احنا شايفين كده تمام يبدا يتعرف عليه مفروض ان كل 3 بيز من ال ام ار ان اي كودون تمام الكودون ده ايه انتيكودون موجود فين في تي ار ان اي الكودون بيقرا على طول بيتعرف على الانتي كودون اللي قدامه يحصل بينهم بايندينج ويحمل لي مين الامينو المناسب لي عشان يبدا يعمل عملية مين السينثس بتاع البروتين تمام وقلنا نسبه ترانسفير الار ان اي بالنسبه كامل التوتال ار ان اي موجوده في الخلية ثمانين سنه تمام انا هقف لحد كده وهكمل عمليه خمس ستروشن للمره